السلام عليكم السلام عليكم ناظرة من البث القوطع نستأنف إن شاء الله طيب اخره اي سمعتها ايه عشان سمعت بس نكمل يا اخدره مرحبا مرحبا بك اخ الكريم طيب اخر بس ايه احنا وقفنا عندها فين اكد بس من آخر آية طيب آية وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا وهو الذي بعث الرياح مبشره بنزول المطر الذي هو من رحمته بعباده وأنزلنا من السماء ماء المطر طاهرا يتطهرون به لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه بما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا لنحيى بذلك الماء النازل أرضا قاحلة لا نبات فيها بإنباتها بأنواع النبات وبث الخضرة فيها ولنسقي بذلك الماء مما خلقنا أنعاما وبشرا كثيرة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد بينا ونوعنا في القرآن الحوجج والبراهين ليعتبروا بها فأبى معظم الناس إلا كفورا بالحق وتنكرا له ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية رسولا ينذرهم ويخوفهم من عقاب الله، لكننا لم نشأ ذلك، وإنما بعثنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلى جميع الناس، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا تطع الكفار فيما يطالبونك به من مداهنتهم وفيما يقدمونهم اقتراحات وجاهدهم بهذا القرآن المنزل عليك جهادا عظيما بالصبر على أذاهم وتحمل المشاق في دعوتهم إلى الله وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا والله سبحانه هو الذي خلق ماء البحرين خلق العذب منها بالمالح وصير بينهما حاجزا وسترا ساترا يمنعهما من التمازج وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وهو الذي خلق من مني الرجل والمرأة بشرا ومن خلق البشر أنشأ ومن خلق, ومن خلق البشري أنشأنا علاقة القرابة وعلاقة المصاهرة وكان ربك أيها الرسول قديرا لا يعجزه شيء ومن قدرته خلق الإنسان من مني الذكر والمرأة ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه يظهيرا ويعبد الكفار من دون الله أصناما لا تنفعهم إن أطاعوها ولا تضرهم إن عصوها وكان الكافر تابعا للشيطان على ما يسخط الله سبحانه من فوائد الآيات إنحطاط الكافر إلى مستوى دون مستوى الحيوان بسبب كفره ظاهرة الظل آية من آيات الله الدالة على قدرته تنوع الح تنوع والبراهين أسلوب تربوي أسلوب تربوي ناجح الدعوة بالقرآن منصور الجهاد في سبيل الله يعني ربيه ظهيرا يعني يتخذ ظهير يعني بمعنى مناصر أو نصير فيتخذ من دون الله سبحانه وتعالى أولياء والنصير ينصر من دون الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك أيها الرسول إلا مبشرا من أطاع الله بالإيمان والعمل الصالح ومنذرا من عصاه بالكفر والعصيان قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا قل أيها الرسول لا أسألكم على تبليغ رسالة من أجر إلا من شاء منكم أن يتخذ طريقا إلى مرضات الله بالإنفاق فليفعل وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وتوكل أيها الرسول في جميع أمورك على الله الحي الباقي الذي لا يموت أبدا ونزهه مثنيا عليه سبحانه وكفى به بذنوب عباده خبيرا لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيهم عليها وذيبا سبحان الله تأتي الحي الذي لا يموت حياة الله سبحانه وتعالى ليست كحياة أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير انت ذيبا أثبت الصفة لله سبحانه وتعالى ولكن فوض في الكيفية أثبت الصفة ولكن فوض في الكيفية ده منهج أهل السنة والجماعة كما يقولون يعني ما تقولش مثلا اليد هي القدرة الرجل هي كذا الواجه هو كذا لا أثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسي ولكن تحت قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ده الأصل اللي أنت تتعامل به مع صفات الله سبحانه وتعالى بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه يعني لا تعطل الصفة تقول يعني وجه أو يد وليس له يد لا كيف الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه يد لكن هذه اليد مثل أيدينا لا فلو حياة سبحانه وتعالى مثل حياة البشر لا طبعا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا الذي خلق السماوات وخلق الأرض وما بينهما في ستة أيام ثم وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله وهو الرحمن فاسأل أيها الرسول به خبيرا وهو الله الذي يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء وإذا قيل لهم أسلو د للرحمن قالوا ومن الرحمن وأنسد د لما تأمرنا وزادهم نفورا وإذا قيل الكفار أسلو د للرحمن قالوا لا نسدد للرحمن ومن الرحمن لا نعرفه ولا نقر به أنسد د لما تأمرنا بالسجود له ونحن لا نعرفه وزادهم أمره وزادهم أمره لهم بالسجود له وزادهم أمره لهم بالسجود له بعدا عن الإيمان بالله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء منازل للكواكب والنجوم السيارة وجعل في السماء شمسا تشيع النور وجعل فيها قمرا ينير الأرض بما يعكسه من ضوء الشمس وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أي يذكر أو أراد شكورا والله هو الذي صيّر الليل والنهار متعاقبين يعقب أحدهم الآخر ويخلفه لمن أراد أن يعتبر بأيات الله فيعتدي أو أراد شكر الله على نعمه ولما ذكر الله في هذه السورة الكفار المعرضين على الإيمان بالله وطاعته ذكر صفات عباد الله الصالحين ذكر صفات عباده الصالحين المقبلين على طاعته فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن المؤمنون الذين يمشون على الأرض بوقار متواضعين وإذا خاطبهم الجهال لم يقابلوهم بالمثل بل يقولون لهم معروفا لا يجهلون فيه عليهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا على جباههم وقياما على أقدامهم يصلون لله والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان وراما والذين يقولون في دعائهم لربهم ربنا أبعد عنا عذاب جهنم إن عذاب جهنم كان دائما ملازما لمن مات كافرا إنها ساءت مستقرا ومقاما إنها سأت مكان استقرار لمن استقر فيها، وسأت مقام, وسأت مقام لمن يقيم فيها. والذين إذا آفقو لم يسرفوا ولم يقتوروا وكان بين ذلك قوام. والذين إذا بذلوا أموالهم لم يصلوا في بذلهم لم يصلوا في بذلهم لها إلى حد التبذير. ولم يضيقوا في بذلها على من تجب عليهم نفقته من أنفسهم أو غيرها وكان إنفاقهم بين التبذير والتقتير عدلا وسطا من فائد الآيات الداعي إلى الله لا يطلب الجزاء من الناس ثبوت صفة الاستواء لله بما يليق به سبحانه وتعالى أن الرحمن اسم من أسماء الله لا يشاركه فيه أحد قط ذال على صفة من صفاته وهي الرحمة إعانة العبد بتعاقب الليل والنهار على تدارك ما فاته من الطاعة في أحدهما من صفات عبد الرحمن التواضع والحلم وطاعة الله عند غفلة الناس والخوف من الله والتزام التوسط في الإنفاق وفي غيره من الأمور تمام موضوع الأسماء والصفات موضوع كبير ما ينفعش يعني يقال في دقيقة هكذا وأكثر الفرق ظلت في باب أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته منهم من عطل عطل الصفة تماما ومنهم من أول أول الصفة يعني قال مثلا اليد هي القدرة الأول المعطل ده قال ليس له يد ما فيش يد أصلا واللي أول أول ال ال الصفة لحاجتين قال اليد هي القدرة واللي مثلا يعني سبحان الله قال إن ييد الله سبحانه وتعالى كيد البشر ليس كمثله شيء وهو السميع ليس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير زي ما قلنا أثبت الصفة وفوت في الكيفية كما سوي الإمام, الإمام مالك ويعني هذه المقولة تكتب بماء الذهب أصل لما جاءه الرجل وقال استوى على العرش كيف استوى قال الاستواء معلوم يعني ان حد مثلا يجلس هذا معلوم والكيف أي كيف استوى الله سبحانه وتعالى مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة يعني الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش كيف استوى لا تعرف لأن يعني عقل الإنسان يفكر في الأشياء المحسوسة التي يراها يعني مثلا أنا مقول لك سيارة فخلاص يعني جي على ذهنك سيارة أي سيارة مثلا شجرة جي على ذهنك شجر لأنت رأيت سيارة رأيت شجرة رأيت كرسي كل هذا رأيته كل ذلك رأيته ولكن لو قلت لك مثلا عن شيء أنت لم تره من قبل فكيها مثلا لم تتخيل مش هتعرف تتخيل شكله فما بالك بالله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء فأنت زي ما قلنا كده بتثبت في الكيفية بتثبت الصفة ولكن بتفوض في الكيفية تفوض الأمر الله سبحانه وتعالى في الكيفية كما فعل الصحابة كما فعل النبي صلى الله عليه الصلاة وصحابته والقرون الأول والله عز وجل اعلى وأعلم وطبعا أسماء الله عز وجل توقيفيه يعني ما ينفعش أننا آتي باسم الله سبحانه وتعالى لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة يعني أقف عند الكتاب والسنة لا أثبت صفة لله سبحانه وتعالى لم يثبتها لنفسه لا يجوز لا في الكتاب ولا في السنة باب الأفعال أو باب يعني الصفات أوسع شوي يعني مثلا يعز من يشاء ويذل من يشاء لكن هل ثبت أن من أسمائه المعز المذل هذه فيها فيها كلام يقبي الله يقبض ويبسط هذا فعل، لكن هل يجوز ان أنا اقول من أسماء الله سبحانه وتعالى القابل البسط؟ هذا في كلام. فيشتق أفعال من الأسماء، يشتق أفعال من الأسماء. يعني تقول مثلا الرحمن، يشتق منه الفعل هو إيه؟ الرحمة يرحمه، سبحانه وتعالى من يشاء. لكن لا يشتق الاسم من الفعل، لا يشتق الاسم من الفعل. ما ينفعش أقول إيه؟ يقبيض ويبسط يبقى القابض الباسط دي ما تنفعش تمام ده يعني ملخص بس كده الموضوع طبعا واسع وكبير وما ينفعش في جلسيه ولكن ده, ده ملخص أنت تثبت الصفة وتفوض في الكيفية تثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى ثاما والذين لا يدعون مع الله سبحانه معبودا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بما أذن الله به من قتل القاتل أو المرتد أو الزال المحصن ولا يزنون ومن يفعل هذه الكبائر يلقى يوم القيامة عقوبة ما ارتكبه من الاثم يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه. ويخلد في هذا ويخلد في العذاب ذليلا حقيرا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله أفورا رحيما لكل من تاب إلى الله وآمن وعمل عملا صالحا يدل لكن من تاب إلى الله وآمن وعمل عملا صالحا يدل على صدق توبته فأولئك يبدل الله ما عملوه من السيئات حسنات وكان الله غفورا لذنوب من تاب من عباده رحيما بهم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله ما تاب ومن تب إلى الله وبرهن على صدق توبته بفعل الطاعات وترك المعاصي فإن توبته توبة مقبولة والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين لا يحضرون الباطل كمواطن المعاصي والملاهي المحرمة وإذا مروا باللغو من ساقط الأقوال والأفعال مروا مرورا عابرا مكرمين أنفسهم بتنزيهها عن مخالطته والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صموا وعميانا والذين إذا ذكروا بآيات الله المسموعة والمشهودة لم يصموا آذانهم عن الآيات المسموعة ولم يعموا أبصارهم ولم يعموا عن الآيات المشهودة والذين يقولون ربنا لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيني وجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون في دعائهم لربهم ربنا أعطنا من أزواجنا ومن أولادنا من يكون قرة عين لنا لتقواه واستقامته على الحق وصيرنا للمتقين أئمة في الحق يقتدى بناه أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما أولئك المتصفون بتلك الصفات يجزون الغرفات العالية في الفردوس الأعلى من الجنة بسبب صبرهم على طاعة الله ويلقون فيها من الملائكة بالتحية والسلام ويسلمون فيها من الآفات خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما ماكثين فيها أبدا حسنة مكان استقرار يستقرون فيه ومكان مقام يقيمون فيه قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما قل أيها الرسول الكفار المصرين على كفرهم ما يبالي بكم ربي لنفع يعود إليه من طاعتكم لولا أن له منع لولا أن له عبادا يدعونه دعاء عبادة ودعاء مسألة لما بال بكم فقد كذبتوا من رسول في ماجاكم به من ربكم فسوف يكون جزاء التكذيب ملازما لكم من فوائد الآيات من صفات عبد الرحمن البعد عن الشرك وتجنب قتل الأنفس بغير الحق وتجنب قتل الأنفس بغير حق والبعد عن الزنا والبعد عن الباطل والاعتبار بآيات الله والدعاء التوبة نصوح تقتضي ترك المعصية وفعل الطاعة الصبر سبب في دخول الفردوس الأعلى من الجنة غين الله عن غين الله عن إيمان الكفار. أتمنى بحول الله سبحانه وتعالى سورة الفرقان ونبدأ سورة الشعراء. بارك الله فيكم جميعا. الدروس اللي فاتت والبث اللي فات موجود على القناة ان شاء الله حتى يعني بعد رمضان ان شاء الله سبحانه وتعالى بس انه فيش وقت في رمضان هعملين ان شاء الله منتاج وانزله مع صورة المصحف على القناة بإذن الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم سورة الشعراء سورة مكية من مقاصد سورة بيان آيات الله في تأييد المرسلين وإهلاك المكذبين التفسير طاسيم ميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات القرآن المبين للحق من الباطل لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين لعلك أيها الرسول لحرصك على, ه... لعلك أيها الرسول لحرصك على هدايتهم قاتل نفسك حزنا وحرصا على هدايتهم إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين إن نشأ آية عَلَيْهِمْ من السماء أَنْزَلْنَاهَا عَلَيْهِمْ فَتَظَلَّ أَعْنَاقُهُمْ خَاضِعَةً لها ذليلة لكن لَمْ نشأ ذلك ابتلاء لهم هل يؤمنون بالغيبة وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كَانُوا عنه مُعْرِضِينَ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 ولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم أبقى هؤلاء مصرين على كفرهم فلم ينظروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل نوع من, من أنواع النبات حسن المنظر كثير منافع إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في إنبات الأرض بأنواع مختلفة من النبات إن في إنبات الأرض بأنواع مختلفة من النبات لدالة واضحة على قدرة من أنبتها على إحياء الموتى وما كان معظمهم مؤمنين لدلالة واضحة على قدرة من أنبتها على إحياء الموتى وما كان معظمهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم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 قوم فِرْعَوْنَ ألا يتقون وَهُمْ قوم فرعون فيأمرهم برفق الولير بتقوى الله بامتثال أوامره وجتناب نواهيه قال رب إني أَخَافُ أَن يكذبون قال مُوسَى السلام إِنِّي أَخَافُ أن يكذبوني فيما أبلغهم به عنك ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ويضيق صدري لتكذيبهم إياه وينحبس لساني عن الكلام فأرسل فأرسل جبريل عليه السلام إلى أخيه فأرسل جبريل عليه السلام وإلى أخيه هارون ليكون معين لي ولهم علي ذنب فخافوا أن يقتلون ولهم علي ذنب ولهم ذنب بسبب قتل القبطي فأخافوا أن يقتلوني سبحان الله أعظم الناس منة من بشر على بشر يعني ولكن رسول ورسل موسى على اخيه هارون يعني سبحان الله بشفاعته او بدعائه جعله نبي يعني اعظم الناس المسلم على اخيه قال كلا يقول لك ان معكم مستمعون قال الله لموسى عليه السلام كلا لن يقتلوك فاذهب أنت وأخوك هارون بآيتنا التي على صدقكما فإن معكم بالنصر والتأييد مستمعون لما تقولون ولما يقال لكم لا يفوتنا من ذلك شيء فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين فأتي فرعون فقول له إن رسولان إليك من رب المخلوقات كلها ان أرسل معنا بني إسرائيل أن يبعث معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين قال فرعون لموسى عليه السلام ألم نربك لدينا صغيرة وما كثت فينا من عمرك سنين فما الذي دعاك إلى الدعاء النبوة وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين وفعلت أمرا عظيما حين قتلت، وفعلت أمرا عظيما حين قتلت القطيه انتصارا لرجل من قومك، وأنت من الجاحدين لنعم عليك من فوائد الآيات. حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هداية الناس. إثبات الصفة العزة والرحمة لله. أهمية سعة الصدر والفصاحة للداعية. أهمية ساعة الصدر والفصاحة للداعية. دعوات الأنبياء تح... دعوات الأنبياء تحريرهم من العبودية لغير الله. احتج فرعون على رسالة موسى بانقوع القتل منه عليه السلام فأقر موسى بالفعلة مما يشعره بأنها ليست حجة ل... بأنها ليست حجة لفرعون بالتكذيب. شوف سبحان الله يعني من أعظم المناظرات في كتاب الله سبحانه وتعالى هذه المناذرة في سورة الشعراء. آه... عرفت أية فرعون أراد أن يأخذ موسى عليه السلام في سكك مم يعني متعرجة. وموسى عليه السلام لم يلتفت. يعني حتى لما ذكره بفعلته هذه وأنه قتل القبطي قال فعلتها إذن وأنا من ال وأنا من الظالين أنا فعلا قتلت القبط. طب أنت يعني إيش دخل دوت في اللي أنا بكلمك فيه؟ أنا بقول لك دلوقتي يعني تؤمن بالله سبحانه وتعالى وتتابع أثماه بني إسرائيل. لي قتلت القبطي ورب فينا وليدا ولا فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت فكر الفعل اللي أنت فعلتها.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 الله الذي ادعوكم إليه هو رب المشرق هو رب المشرق هو رب المشرق ورب المغرب ورب ما بينهما ان كانت لكم عقول تعقلون بها قال لئن اتخذت اينهم غيري لأجعلنك من المسجونين قال فرعون لموسى بعد عجزه عن محاجته لان عبدت معبودا غيري لا من المسجونين قال اولا جئتك بشيء مبين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 فرمى موسى عصاه في الأرض فانقلبت فجأة ثعبانا واضحا للعيان ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين وأدخل يده في جيبه غير بيضاء فأخرجها بيضاء نقي فأخرجها بيضاء بياضا نورانيا لا بياض برص يشاهده الناظرون كذلك لأن موسى عليه السلام كان آدم يعني فيه سماري قال للملأ حوله إن قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم قال فرعون لسادة قومه من قال فرعون لسادة قومه من حوله إن هذا الرجل لساحر عليم بالسحر يريد أي يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون يريد بسحره أن يخرجكم من أرضكم فما رأيكم فيما نتخذه فيه. قالوا أرجه واخاه وام قالوا ارجِه وبعث في المدائن حاشرين قالوا له أخره واخر اخاه ولا تبادر بعقوبتهما وارسل في مدائن مصر من يجمعون السحرة ياتونك بكل سحار عليم ياتوك بكل ساحر عليم بالسحر ياتوك بكل سحار عليم بالسحر فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. فجمع فرعون سحرته ل موسى في مكان وزمان محددين. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لترى الغالب هو موسى من السحرة. طبعا كما يلي جاء في سورة طه أن ذلك كان يوم زينة. وموسى عليه السلام هو الذي اختار ذلك قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى حيث الناس كلها تشوف من فوائد الآيات أخطاء الدعية السابقة والنعم التي عليه لا تعني عدم دعوته لمن أخطأ بحقه أو أنعم عليه اتخاذ الأسباب للحماية من العدو لا ينافي الإيمان والتوكن على الله دلالة مخلوقات الله على ربويته ووحدانيته ضعف الحجة سبب من أسباب موارسة العنف إثارة العامة ضد أهل الدين أسلوب بطوعه. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. رجاء أن نتبع السحرة في دينهم إن كانت الغلبة لهم ان كانت الغلبة لهم على موسى. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون ان لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين. فلما جاء السحرة الى فرعون ليغالب موسى قالوا له هل لنا, جزاء هل لنا جزاء مدي أو معنوي إن كانت الغلبة لنا على موسى قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم فرعون نعم لكم جزاء وإنكم في حال فوزكم عليه لمن المقربين عندي باعطائكم المناصب الرفيعة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون قال لهم موسى واثقا بنصر الله ومبينا أن ما عنده ليس سحرا ألقوا ما أنتم ملقوه من حبالكم وعصيكم فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون إنا لنحن الغالبون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا عند القائها بعظمة فرعون انا لنحن الغالبون وموسى هو المغلوب فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون فألقى موسى عصاه فانقلبت حية فإذا هي تبتلع ما فإذا هي تبتلع ما يوهمون به على الناس من السحر فإذا هي تبتلع ما يموهون به على الناس فإذا هي تبتلع ما يموهون هنا به على الناس من السحر فألقى السحرة ساجدين فلما أبصر السحرة عصا موسى تبتلع ماء القوم من سحرهم سقطوا ساجدين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب المخلوقات كلها رب موسى وهارون رب موسى ورب هارون عليهم السلام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 وقد تأمرتم جميعا على إخراج أهل مصر منها فلا سوف تعلمون ما أوقعهم بكم من عقاب فلا أقطع عن رجل كل واحد ويده مخالفا بينهما بقطع الرجل اليمنى مع ال... بقطع الرجل اليمنى مع اليد اليسرى أو العكس ولا أصلب أنكم أجمعين في جذوع النخل لأسبق منكم لا أستبقي منكم أحدا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 إن لنرجو أن يمحو الله عنا خطايانا السابقة التي ارتكبناها لأجل أن كنا أول من آمن بموسى وصدق به، وأوحينا إلى موسى أن أسر عبادي إنكم متبعون وأوحينا إلى موسى أمر، وأوحينا إلى موسى أمرين إياه أن يسري ببني إسرائيل ليلة، فإن فرعون ومن معه متبعوهم ليردوهم. فارسل فرعون في المدائن حاشرين فبعث فرعون بعض جنوده في المدائن جامعين يجمعون فبعث فرعون فبعث فرعون بعض جنوده في المدائن جامعين يجمعون الجيوش ليردوا بني اسرائيل لما علم بمسيرهم من مصر ان هؤلاء شرذمه قليلون قال فرعون مقللا من شان بني اسرائيل ان هؤلاء لطائفه قليله وانهم لنا لغائظون وإنهم وانهم لفاعلون ما يغض لفاعلون ما يغيض عليهم واننا لجميع حاذرون لم لمستعدون لهم متيقظون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 كذلك وأورثناها بني إسرائيل وكما أخرجنا فرعون وقومه من هذه النعم صيرنا جنس هذه النعم من بعدهم لبني إسرائيل في بلاد الشام فأتبعهم مشرقين فسار فرعون وقومه في إثر بني إسرائيل في وقت شروق الشمس من فوائد الآيات العلاقة بين أهل الباطل هي المصالح المادية ثقة موسى بالنصر على السحرة تصديقا لوعد ربه إيمان السحرة برهان على أن الله هو مصرف القلوب يصرفها كيف يشاء الطغيان والظلم من أسباب زوال الملك فلما ترى الجمعان قال أصحى موسى إنا لمدركون فلما تقابل فرعون وقومه مع موسى وقومه بحيث صار يرى كل فريق الآخر قال أصحاب موسى إن فرعون وقومه سيلحقوننا ولا قبل لنا بهم قال كلا إن معي ربي سيهدين قال موسى لقومه ليس الأمر كما, تط... ليس الأمر كما تصورتم فإن معي ربي بالتأييد والنصر سيرشدني ويدلني على طريق النجاة فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأوحينا إلى موسى آمرين إياه أن يضرب البحر بعصاه فضربه بها فانشق البحر وتحول إلى اثنتي عشرة وتحول إلى وتحول إلى 12 مسلكا بعدد قبائل بني إسرائيل فكانت كل قطعة منشقة من البحر مثل الجبر العظيم في العظم والثبات بحيث لا يسيل منها الماء وأزلفنا ثم الآخرين وقربنا فرعون وقومه حتى دخلوا البحر ظانين أن الطريق سالك وأنجينا موسى ومن معه أجمعين وأنقذنا موسى ومن معه من بني إسرائيل فلم يهلك منهم أحد أو فلم يهلك منهم أحد ثم أغرقنا الآخرين ثم أهلكنا فرعون وقومهم بالغرق في البحر وأنجينا موسى ومن إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في انفلاق البحر لموسى ونجاته وهلاك فرعون وقومه لآية دالة على صدق موسى وما كان أكثر من مع فرعون وما أكثر من مع فرعون بمؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من اعدائه الرحيم بمن تاب منهم سبحانه وتعالى شوفوا الجمع ما بين أسماء الله سبحانه وتعالى في ختام الآيات حاجة يعني تستحق الوقوف عزيز رحيم واتل عليهم, عليهم نبأ ابراهيم واتل عليهم أيها الرسول قصة إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون حين قال لأبيه آزر وقومه ما الذي تعبدون من دون الله قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال قال له قومه نعبد أصناما فنظل مقيمين على عبادتها ملازمين لها قال هل ينفعون قال هل يسمعونكم إذ تدعون قال لهم إبراهيم هل تسمعوا الأصنام دعاءكم حين تدعونهم أو ينفعونكم أو يضرون أو, أو ينفعونكم إن اطعتموهم أو يضرونكم ان عصيتموهم قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قالوا لا يسمعوننا إذا دعوناهم ولا ينفعوننا إذ ولا ينفعوننا إن أطعناهم ولا يضروننا إن عصيناهم بل الحاصل أن وجدنا آباءنا يفعلون ذلك فنحن نقلدهم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون قال إبراهيم أتأملتم, أتأملتم فرأيتم ما كنتم تعبدون من الأصنام من دون الله أنتم واباؤكم الأقدمون ما كان يعبده يقولون الأولون يقولون انهم يقولون رب يقولون انهم كلهم أع... انهم يقولون كلهم يقولون انهم يقولون انهم باطل انهم الله رب المخلوقات انهم الله رب يقولون كلها انهم كلهم اعداء لي لأنهم باطل إلا الله رب المخلوقات كلها الذي خلقني فهو يهدين الذي خلقني فهو يرشدني الى خير الدنيا والاخره والذي هو يطعمني ويسقين والذي هو وحده يطعمني إذا جعت والذي هو وحده يطعمني اذا جعت ويسقيني إذا عطشت وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو وحده الذي يشفيني من المرض لا شافي لي غيره لا شافي لي والذي يميتني ثم يحيين والذي هو والذي هو وحده يتوفاني إذا قضى أجلي ويحييني بعد موتي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي أرجوه وحده أن يغفر لي خطيئة يوم الجزاء رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين قال إبراهيم داعيا ربه: رب أعطني فقها في الدين وألحقني بالصالحين من الأنبياء قبل بأن تدخلني الجنة معهم من فوائد الآيات الله مع عباده المؤمنين بالنصر والتأييد والإنجاء من الشذائد ثبوت صفتي العزة والرحمة لله تعالى خطر التقليد الأعمى امل المؤمن في ربه عظيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي ذكرا جميلا وثناء حسنا في من يجيء من القرون من بعدي واجعلني من ورثة جنة النعيم واجعلني ممن يرث منازل الجنة التي يتنعم فيها عبادك المؤمنون وأسكني فيها واغفر لأبي إنه كان من الظالين واغفر لأبي إنه كان من الظالين عن الحق بسبب الشرك دعا إبراهيم لأبيه قبل أن يتبين له أنه من أصحاب الجحيم فلما تبين له ذلك تبرأ منه ولم يدع له ولا تخزني يوم يبعثون ولا تفضحني بالعذاب يوم يبعث ولا تفضحني بالعذاب يوم يبعث الناس للحساب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 وأزلفت الجنة للمتقين وقربت الجنة للمتقين لربهم بامتثال أوامره وجتناب نواهيه وبرزت الجحيم للغاوين وأظهرت النار في المحشر للضالين الذين ضلوا عن دين الحق وقيل لهم أينما كنتم تعبدون وقيل لهم تقريعا لهم أينما كنتم تعبدونه من الأصنام من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ تعبدونهم من دون الله. هل ينصرونكم بمنعكم من عذاب الله أو ينتصرونهم لأنفسهم؟ فكُبَكِبُوا فيها هم والغَوَون فرمي بعضهم في الجحيم فرُمِيَ بعضهم في الجحيم فوق بعضهم ومن أضلهم. وجنود إبريل ساجمعون. وأعوان إبليس من الشياطين كلهم لا يستثنى منهم أحد قالوا وهم فيها يختصمون قال المشركون الذين كانوا يعبدون غير الله ويتخذونهم ويتخذونهم شركاء من دونه ويتخذونهم قال المشركون الذين كانوا يعبدون قال المشركون الذين كانوا يعبدون غير الله ويتخذونهم شركاء من دونه وهم يتخاصمون مع من كانوا يعبدونهم من دون الله تالله إن كنا لفي ضلال مبين تالله لقد كنا في ضلال واضح عن الحق إذ نسويكم برب العالمين إِذْ نجعلكم مثل رب المخلوقات كلها فَنَعْبُدُكُمْ كما نعبده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 وليس لنا صديق خالص مودة يدافع عنا ويشفع ويشفع لنا يدافع عنا ويشفع لنا فلو أن لنا كرامة فنكون من المؤمنين فلو أن لنا رجعة فلو أن لنا رجعة إلى الدنيا فلو أن لنا رجعة إلى الحياة الدنيا فنكون من المؤمنين بالله إن إن في ذلك آية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك المذكور من إن في ذلك المذكور من قصه إبراهيم عليه السلام وموصير المكذبين لعبرة للمعتبرين وما كان معظمهم مؤمنين وإن ربك له هو العزيز الرحيم وإن ربك أيها الرسول له هو العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب منهم مرحبا بالأخوة جميعا. طيب إن شاء الله كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين حين كذبوا نوح عليه السلام إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم في النسب نوح ألا تتقون الله بترك عبادة غيره خوفا منه إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أرسلني الله إليكم أمين لا أزيد على ما أوحاه الله إلي ولا أنقص فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله بامتثال أوامره وجتناب نوهيه وأطيعون فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه وما أسألكم عليه من أجر إن اجري إلا على رب العالمين وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي ليس ثواب إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله بامتسال أغامره وجتنا بنواهيه وأطيعوني فيما أمركم به وفيما أنهاكم عنه قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال له قومه أنحن قال له قومه أنؤمن بك يا نوح ونتبع ما جئت به ونعمل قال له قومه أنؤمن بك يا نوح ونتبع ما جئت به ونعمل والحال ونتبع ما جاءت به ونعمل والحال أن أتبعك إنما هم السفدت من الناس فلا يوجد فيهم السادة والأشراف. قال لهم قومه نؤمن نؤمن بك ينوح ونتبع ما جاءت به ونعمل والحال أن أتبعك إنما هم السفدت من الناس فلا يُوجد فلا يوجد فيهم السادة والأشراف. من فوائد الآيات أهمية سلامة القلب من الأمراض كالحصى ورياء ونعجب. تعليق المسؤوليه عن الضلال عن المضلين لا تنفع الضالين التكذيب برسول التكذيب برسول برسول الله التكذيب برسول الله تكذيب بجميع الرسل حسن التخلص في قصة إبراهيم من الاستطراد في ذكر القيامة ثم الرجوع إلى خاتمه ثم الرجوع إلى خاتمة القصة حسن التخلص ده يعني في ال قال وما, علمي ب... قال وما علمي بما كانوا يعملون. قال لهم نوح عليه السلام وما علمي بما كان هؤلاء المؤمنون يعملون. فلست وكيلا عليهم أحسن أعمالهم. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون ما حسابهم إلا على الله الذي يعلم سرائرهم وعلى نيتهم وليس إليّ ولو تشعرون لما قلتم ما قلتم وما أنا بطارد المؤمنين ولست بطارد المؤمنين عن مجلسي استجابة لطلبكم كي تؤمنوا إن أنا إلا نذير مبين ما أنا إلا نذير واضح نذارتي أحذركم عذاب الله قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال لهم قومه لئن لم تكف عما تدعون إليه لتكونن من المشتومين والمقتولين بالرمي بالحجارة المقتولين ومن معي من المؤمنين مما تهلك به الكفار من قومه فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون فاستجبنا له دعاءه وانجيناه ومن معه من المؤمنين في السفينة المملوءه بالناس والحيوان ثم اغرقنا بعد الماقين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 وإن ربك أيها الرسول هو العزيز الذي ينتقم من عدائه الرحيم بمن تاب منهم كذبت عاد المرسلين, المرسلين حين كذبوا رسولهم هودا عليه السلام إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون أذكر حين قال لهم أخوهم في النسب هود ألا تتقون الله بترك عبادة غيره خوفا منه إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أرسلني أرسلني الله إليكم أمين لا أزيد على ما أمرني الله بتبيعه ولا أنقصه فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم عنه وما أسألكم عليه من أجل إن أجل يئن لا على رب العالمين.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 وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وتتخذون حصونا وقصورا كأنكم تخلدون في هذه الدنيا ولا تنتقلون عنها وإذا بطشتم بطشتم جبالين وإذا سطوطم بالقتل أو الضرب سطوطم جبالين من غير رأفة ولا رحمة فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله بامتثال أوامره وجتناب نواهيه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 من فوائد الآيات. أفضلية أهل السبقي لأهل للإيمان حتى لو كانوا فقراء رأى أو ضعفاء. إهلاك الظالمين وإنجاء المؤمنين، إهلاك الظالمين وإنجاء المؤمنين سنة إلهية. خطر الركون إلى الدنيا. تعنت أهل الباطل وإصرارهم عليه. إن هذا إلا خُلُق الأولين ليس هذا إلا دين الأولين وعادتهم وأخلاقهم وما نحن بمعذبين ولسنا بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فاستمروا على تكذيب نبيهم هود فاستمروا على تكذيب نبيهم هود عليه السلام فأهلكناهم بسبب تكذيبهم بالريح العقيم إن في ذلك الإهلاك لعبرة, لعبرة للمعتبرين وما كان معظمهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك هو الرسول له العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم وبمن تاب منهم كذبت ثمود المرسلين كذبت ثمود الرسل بتكذيبهم نبيهم صالحا عليه السلام إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم في النسب صالح ألا تتقون الله بترك عبادة غيره خوفا منه إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أرسلني الله إليكم أمين فيما أبلغه عنه لا أزيد عليه ولا أنقص فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله بامتثال أوامره وجتنا بنواهيه وأطيعوني فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه وما اسالكم عليه من اجر ان اجري وما أسألكم عليه من أجل إن الا على رب العالمين وما اطلب منكم ثوابا على ما ابلغكم من ربي ليس ثوابي الا على الله رب المخلوقات لا على غيره اتتركون فيما هنا امنين اتطمعون ان تتركوا فيما انتم فيه من الخيرات والنعم امنين لا تخافون في جنات وعيون في بساتين وعيون جارية وزروع ونخل طلعها هضيم وزروع ونخل ثمرها لين نضيج وتنحتون من الجبال بيوتا فادين وتقطعون الجبال لتصنعوا بيوتا تسكنونها وأنتم ماهرون بنحتها فاتقوا الله وأطيعون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 فأخذهم العذاب, فأخذهم, العذاب فأخذهم العذاب الذي أوعد به وهو الزلزلة والصيحة إن في ذلك المذكور من قصة صالح وقومه لعبرة للمعتبرين وما كان معظمهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك أيها الرسول له العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب من عباده من فوائد آيات تواري النعم مع الكفر استدراج للهلاك التذكير بالنعم يرجع منه الإيمان والعودة التذكير بالنعم يرجع منه الإيمان والعودة إلى الله من العبد التذكير بالنعم يرجع منه الإيمان والعودة إلى الله من العبد المعصية سبب الفساد في الأرض كذبت قوم لوط المرسلين كذبت قوم لوط المرسلين لتكذيبهم نبيهم لوط عليه السلام إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم في النسب لوط ألا تتقون الله بترك الشرك به خوفا منه إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أرسل لله إليكم أمين فيما أبلغكم عنه لا أزيد عليه ولا أنقص فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله بامتثار أوامره وجتناب نواهيه وأطيعون فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه وما أسألكم عليه من أجر إن اجري إلا على رب العالمين وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلئكم من ربي ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره أتأتون الذكران من العالمين أتأتون الذكور من الناس في أذبارهم وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون وتتركون اتياد ما خلقه الله لت ما خلقه الله لتقضوا شهواتكم منه من فروج زوجاتكم بل أنتم متجاوزون لحدود الله بهذا الشذوذ المنكر قالوا لئن لم تهيا لونق لتكونن من المخرجين قال لهم قومه لئن لم تكف يا لوط عن هذا قال لهم قومه الا لم تكف يا لوط عن دهينا عن هذه عن هذا الفعل وانكاره علينا لتكونن أنت ومن معك من المخرجين من قريتنا قال انني لعملكم من القالين قال لهم لوط إني لعملكم هذا الذي تعملونه لمن الكارهين المبغضين ربنا نجني وأهلي مما يعملون قال دعين ربه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 ثم بعدما خرج لوط وأهله من ثم بعدما خرج لوط وأهله من قرية سدوم أهلكنا قومه الباقين بعده أشد أشد إهلاك وأمطرنا عليهم مطر فساء مطر المنذرين وأنزل عليهم حجارة من السماء مثل إنزال المطر طبحة مطرها قابح مطر هؤلاء الذين كان ينذرهم لوط ويحذرهم من عذاب الله إنهم استمروا على ما هم فيه من ارتكاب المنكر إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك المذكور من العذاب النازل على قوم لوط بسبب فعل الفاحشة لعبرة للمعتبرين وما كان معظمهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم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 طبعا لم يكن أخوهم من النسب شعيب عليه السلام لذلك كل الآيات جاءت أخوهم نوح أخوهم نوط أخوهم صالح لكن هنا شعيب لم يقل الله سبحانه وتعالى أخوهم شعيب هذا الفرق لأن كثير من الناس يسألوا عن هذه الآية إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أرسلني الله عليكم أمين فيما أبلغه عنه لا أزيد على ما أمرني بتبليغه ولا أنقصه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 أتموا للناس عندما تبيعونهم ولا تكونوا ممن ينقص ولا تكونوا ممن ينقص الكيل إذا بعد الناس وزنوا بالقسطاس المستقيم وزنوا إذا وزنتم لغيركم بالميزان المستقيم ولا تبخسوا الناس أشيائهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا ولا تنقص الناس حقوقهم ولا تكثروا في الأرض الفساد بارتكاب المعاصي من فوائد الآيات. اللواط شذوذ عن الفطرة ومنكر عظيم. من الافتلاء الداعي أن يكون أهل بيته من أصحاب الكفر أو المعاصي. من الافتلاء الداعي أن يكون أهل بيته من أصحاب الكفر أو المعاصي. العلاقات الأرضية ما لم يصحبها ما لم يصحبها الإيمان لا تنفع صاحبها إذا نزل العذاب. وجوب وفاء الكيني وحرمة التطفيف. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين واتقوا الذي خلقكم وخلق الأمم السابقة بالخوف منه أن ينزل بكم عقابه قالوا إنما أنت من المسحرين قال قوم شعيب لشعيب إنما أنت من الذين أصابهم السحر مرارا حتى غلب السحر على عقلك فغيبه وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين ولست الا بشر مثلنا فلا مزية لك علينا كيف تكون فكيف تكون رسولا ولا نظنك إلا كاذبا فيما تدعيه من انك رسول فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين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 حين أظلتهم سحابة بعد يوم شديد الحر، فأمطارت عليهم نارا فأحرقتهم. إن يوم إهلاكهم كان يوما عظيم الهول. سلموا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك المذكور من إهلاك قوم شعيب لعب. إن في ذلك المذكور من إهلاك قوم من إهلاك قوم شعيب لعبرة للمعتبرين، وما كان معظمهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من اعدائه الرحيم بمن تاب من عباده وإنه لتنزيل رب العالمين وإن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم منزل من رب المخلوقات منزل من رب, المخلوق منزل من رب المخلوقات نزل به الروح الأمين نزل به جبريل نزل به جبريل الامين عليه السلام على قلبك لتكون من المنذرين نزل به على قلبك ايها الرسول لتكون من الرسل الذين ينذرون الناس ويخوفونهم من عذاب الله بلسان عربي مبين نزل به بلسان عربي واضح وانه لفي زبور الاولين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 ولو نزلناه على بعض الاعجمين ولو نزلنا هذا القران على بعض الاعجمين ولو نزلنا هذا القران على بعض الاعجمين الذين لا يتكلمون باللسان العربي فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين فقراه عليهم ما صاروا به مؤمنين لانهم سيقولون لا نفهمه فليحمدوا الله ان نزل بلغتهم كذلك سلكناه في قلوب المجرمين كذلك أدخلنا التكذيب والكفر في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم لا يتغيرون عمهم فيه من الكفر ولا يؤمنون حتى يروا العذاب الموجع فيأتيهم دغتة وهم لا يشعرون فيأتيهم هذا العذاب فجأة وهم لا يعلمون بمجيئه حتى يباغتهم فيقولوا هل نحن منظرون فيقولوا حين ينزل بهم العذاب فيقولوا حين ينزل بهم العذاب بغته من شده الحسره هل نحن ممهلون فنتوب الى الله هل نحن ممهلون فنتوب الى الله افبعذابنا يستعجلون افبعذابنا يستعجل هؤلاء الكفار قائلين لن نؤمن لك حتى تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أفريت إما تعنهم سنين فأخبرني أيها الرسول إما تعن هؤلاء الكافرين المعرضين على الإيمان بما على بما جئت به هؤلاء الكافرين المعرضين على الإيمان بما جئت به بالنعم زمن الممتدة ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ثم جاءهم بعد ذلك الزمن الذي نالوا فيه تلك النعم ما كانوا يوعدون به من العذاب من فوائد الآيات كلما تعمق المسلم في اللغة العربية كان أقدر, كان أقدر على فهم القرآن كان أقدر على فهم القرآن الاحتجاج على المشركين بما عند المنصفين من أهل الكتاب من الإقرار بأن القرآن من عند الله ما يناله الكفار من نعم الدنيا استدراج لا كرامة ما أغن عنهم ما كانوا يمتعون ماذا ينفعهم ما كانوا عليه من نعم ماذا ينفعهم ما كانوا عليه من نعم في الدنيا فقد انقطعت تلك النعم ولم تجد ولم تجد شيئا وما أهلكنا من قرية إلا لها ذرون وما أهلكنا من أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليها بإرسال الرسل وإنزال الكتب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 وما يصح أن يتنزل به على قلبه وما يستطيعون ذلك إنهم مع السمعين معزولون ما يستطيعونه لأنهم معزولون عن مكانه من السماء فكيف يصلون إليه ويتنزلون به فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين فلا تعبد مع الله معبودا آخر تشركه معه فتكون بسبب ذلك من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر أيها الرسول الأقرب فالأقرب من قومك حتى لا يصيبهم عذاب الله إن بقوا على الشرك واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وأرن جانبك فعلا وقولا لمن اتبعك من المؤمنين رحمة بهم ورفقا فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون فان عصوك ولم يستجيبو فان عصوك ولم يستجيبو ولم ولم لما, أمرت لما امرتهم به من توحيد الله وطاعتي فقل لهم اني بريء مما تعملون من الشرك والمعاصي وتوكل على العزيز الرحيم واعتمد في امورك كلها على العزيز الذي ينتقم من اعدائه الرحيم بمن انابه منهم الي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 إنه هو السميع لما تتلوه من قرآن وذكر في صلاتك العليم بنيتك هل أنبيكم على من تنزل الشياطين ولما زعموا أن الشياطين تنزلت بالقرآن وأن محمد صلى الله عليه وسلم شاعر رد الله عليهم زعمهم فقالوا فقال رد الله عليهم زعمهم فقال الآية هما تنزل به الشياطين هل أخبركم على من تتنزل الشياطين الذين زعمتم أنهم تنزلوا بهذا القرآن تنزلوا على كل أفاك آثيم تتنزل الشياطين على كل كذاب كثير الإثم والمعصية من الكهان يلقون السمع وأكثرهم كاذبون يسترق الشياطين السمع من الملأ الأعلى فيلقونه على أوليائهم من الكهان وأكثر الكهان كاذبون إنهم إن صدقوا في كلمة كذبوا معها مئة كذبة. وشعراء يتبعهم الغاوون. وشعراء الذين زعمتم أن محمد صلى الله عليه وسلم منهم يتبعهم المنحرفون عن طريق الهدى والاستقامة. فيرون ما يقولون فيرون ما يقولنه من شعر. فيرون ما يقولونه من شعر.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 وسيعلم الذين ظلموا بالشرك بالله والاعتذاء على عباده أي مرجع يرجعون إليه فسيرجعون إلى موقف عظيم وحساب دقيق من فوائد الآيات إثبات العدل الله ونفي الظلم عنه تنزيه القرآن عن قرب الشياطين منه أهمية اللين والرفق للدعاية إلى الله الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح انتهينا من سورة الشعراء وبقي لنا رضعين من سورة النمل أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التسير والسداد والمغفرة والعفو سورة, سورة مكية من مقاصد السورة الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة القرآن وشكرها والصبر على تبليغها بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة هذه الآيات المنزلة عليك أيها الق... أي... آ... هذه الآيات المنزلة المنزلة عليك هي آيات القرآن وكتاب واضح لا لبس فيه من تدبره علم أنه من عند الله هدى وبشرى للمؤمنين هذه الآيات هادئة إلى الحق مر هذه الآيات هادئة إلى الحق مرشدة إليه ومبشرة للمؤمنين بالله ورسوله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم موقنون. الذين يؤدون الصلاة على أكمل وجه ويؤتون زكاة أموالهم بصرفها إلى مصاريفها وهم موقنون بما في الآخرة من ثواب وعاقبة. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. إن الكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من ثواب وعاقبة. حسن لهم أعمالهم السيئة فاستمروا على فعلها فهم متحيرون لا يهتدون إلى الصواب ولا رشد أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون أولئك, أولئك الموصوفون بما ذكر هم, هم الذين لهم سوء العذاب في الدنيا بالقتل والأسر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 من عند حكيم في خلقه وتذبيره وشرعه عليم لا يخفى عليه شيء من مصالح يباده إذ قال موسى لأهله إني انست نارا ساتيكم منها بخبر أو اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون أذكر أيها الرسول حين قال موسى لأهله إني أبصرت نارا سأتيكم منها بخبر من موقذها يرشدنا على الطريق أو آتيكم بشعلة نار مأخوذة منها رجاء أن تستذفئ بها من البرد فلما, فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين فلما وصل الى مكان النار التي ابصرها ناده الله ان قدس من في النار ومن حولها من الملائكه وتعظيما لرب العالمين وتنزيها له عما لا يليق به من الصفات التي يصفه التي التي يصفه بها الضالون يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم قال له الله يا موسى إنه أنا الله العزيز الذي لا يغالبني الذي لا يغالبني احد الحكيم في خلقي وتقديري وشرعي والقي عصاك فلما راى تهتز كانها جن ولمتبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون والقي عصاك فامتثل موسى فَلَمَّا رَآهَا مُوسَى تَتَطْرِبُ وَتَتَحَرَّكُ كَأَنَّهَا حَيَّةُ وَلَهَا مُدِيرٌ عَنْهَا وَلَمْ يَرْجِعْ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ لَا تَخَفْ مِنْهَا فَإِنِّي لَا يَخَافُ عِنْدِي الْمُرْسَلُونَ مِنْ حَيَةٍ وَلَا مِنْ سواها إِلَّا مَا ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّ الْحُسْنَاءَ بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رحيم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 فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سِحْرٌ مبين فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آياتنا هذه التي أيدنا بها موسى واضحة ظَاهِرَةً قالوا هذا الذي جاء به موسى من الآيات سحر بين من فائد الآيات القرآن هداية وبشرى للمؤمنين الكفر بالله سبب في التباع الباطل من الأعمال والأقوال والحيرة تأمين الله لرسله وحفظه لهم تأمين الله لرسله وحفظه لهم سبحانه من كل سوء وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم غلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين وكفروا بهذه الايات البينات ولم يقروا بها واستيقنت أنفسهم أنها من عند الله بسبب ظلمهم واستكبارهم عن الحق فتأمل أيها الرسول كيف كان عاقبة المفسدين في الأرض بكفرهم ومعاصيهم فقد أهلكناهم ودمرناهم كلهم ودمرناهم كلهم ولقد آتينا داودا وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ولقد أعطينا داودا وابنه سليمان علما ومنه علم ومنه علم كلام الطير وقال داود وسليمان شاك وقال داود وسليمان شاكرين الله عز وجل الحمد لله الذي فضلنا بما خصنا به من العلم والنبوة على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وولث سليمان أباه داود في النبوة والعلم والملك وقال متحدثا بنعمة الله عليه وعلى أبيه أيها الناس علمنا الله فهم أصوات الطير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 حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يأيها يا النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فلم يزالوا يساقون حتى إذا جاءوا على واد النمل موضع, موضع بالشاب قالت نملة من النمل يأيها يا النمل ادخلوا مساكنكم حتى لا يهلككم سليمان وجنودهم حتى لا يهلككم سليمان وجنوده وهم لا يعلمون بكم إذ لو علموا بكم لما داسوكم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين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 وتعهد سليمان الطير فلم ير الهدهد فقال مالي لا أرى الهدهد امن أمن عني من رؤيته مانع ام كان من الغائبين لا عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا يأتيني بسلطان مبين فقال لما تبين له غيابه لاعذبنه عذابا شديدا أو لاذبحنه عقابا له على غيابه أو لا يأتيني بحجة واضحة تبين عذره في الغيابه فما غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبئ يقين فمكث الهدهد في غيابه زمنا غير بعيد فلما جاء قال فلما جاء قال لسليمان عليه السلام اطلعت على ما لم تطلع عليه وجئتك من أهل سبأ بخبر صادق لا شك فيه من فوائد الآيات التبسم ضحك أهل التبسم ضحك التبسم ضحك أهل الوقار شكر النعم أدب الأنبياء والصالحين مع ربهم الاعتذار عن أهل الصلاح بظهر الغيبة سياسة الرعية بإيقاع العقاب على من يستحقه وقبول عذر أصحاب الأعذار قد يوجد من العلم عند الأصاغر ما لا يوجد عند الأكابر الحدود كي يقول سيدنا سليمان أحط بما لم تحطني إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم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 وحسن له الشيطان ما هم عليه من أعمال الشرك والمعاصي فصرفهم عن طريق الحق فهم لا يهتدون عليه لا يسجد لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون حسن له الشيطان أعمال الشرك والمعاصي لألا يسجد لله وحده الذي يخرج ما ستره في السماء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 لما ذكر هذا العرش العظيم ذكر بعظمة عرش الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم سبحانه وتعالى قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين قال سليمان عليه السلام للهدهد سننظر أصدقت فيما تدعيه أم كنت من الكاذبين اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تولع عنهم فانظر ماذا يرجعون فكتب سليمان كتاباً وسلمه للهدهد وقال له اذهب بكتاب هذا, هذا فارمه إلي إذهب بكتاب هذا فرمه إلى أهل سبء وإذهب بكتاب هذا فرمه إلى أهل سبء وسلمهم إياه وتنح عنهم جانبا بحيث تسمع ما يرد بحيث تسمع ما يرددون بشأنه قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم واستلمت, واستلمت الملكة الكتابة وقالت يا أيها الأشراف إني ألقي إلي كتاب كريم جليل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم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 قال له الأشراف من قومها نحن أصحاب قوة عظيمة وأصحاب بأس قوي في الحرب والرأي ما ترينه والرأي, والرأي ما ترينه فانظري ماذا تأمريننا به فنحن قادرون على تنفيذه قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعز أهلها أذلته وكذلك يفعلون المفترض في وقف هنا بحيث إن هذا تعليق من الله سبحانه وتعالى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 وإني مرسلة إليه بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون وإني مرسلة إلى صاحب الكتاب وقومه هدية وأنظر ماذا تأتي به الرسل بعد إرسال هذه الهدية من فوائد الآيات إنكار الهدهد إنكار الهدهد إنكار الهدهد على قوم سبأ ما هم عليه من الشرك والكفر دليل على أن الإيمان فطري عند الخلائق التحقيق مع المتهم والتثبت من حججه مشروعية الكشف عن أخبار العداء من آداب الرسائل, افتتا من أداب الرسائل افتتاحها بالبسملة إظهار عزة المؤمن أمام أهل الباطل أمر مطلوب. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِ الذُّنَّيْ بِمَالٍ فَمَا أَتَعْنِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَاكُمْ بَلْأَتُونَ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ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 يرجع إليهم فلا بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها منها وهم صاغرون. قال سليمان عليه السلام لرسولها: ارجع إليهم بما جئت به. ارجع إليهم بما جئت من هدية. فلا نأتينه وقومها بجنود لا طاقة لهم بمواجهتهم. ولا من مِنْ وهم وَهُمْ أَذِلَّةً مهانون بعد بعدما كانوا فيه من العزة إن لم يأتوني منقادين قالت يا أيها الملأ أيكم قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال سليمان عليه السلام مخاطبا أعيان أهل مكة مكيت قال سليمان عليه السلام مخاطبا أعيان أهل مخاطبا أعيان أهل ملكه يا أيها الملا، أيكم يأتيني بسرير ملكها قبل أن يأتوني منقادين؟ قال عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين أجابه مارد من الجن قائلا أنا آتيك بسريرها قبل أن تقوم من مجلسك هذا الذي أنت فيه وإني لقوي على حمله أمين على ما فيه فلن, فلن, أنقص, فلن أنقص منه شيئا كان أخي مرة سمعت بيقرأ هذه الآية فوقف وقف خطأ غير المعنى وطبعا هذا المشكلة كبيرة موضوع الوقف اللي في القرآن يحتاج إلى سلاسل تمسك كده المصحف كده وانت ماشي تتكلم على موضوع الوقف والاختداء. فمن فمما قال يعني او مما سمعت قال عفريتهم من الجن لان اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه اظن فهمت المعنى يعني هيجيب السرير وهو ايه وهو ركب عليه طبعا ده خطأ يعني الوقف طبعا غير المعنى تماما واني عليه لقوي امين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 قال رجل صالح عالم عند سليمان عنده علم من الكتاب ومن, ومن ضمنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب أنا آتيك بسريرها, أنا آتيك بسريرها قبل أن ترمش عينك بأن أدعو الله فيأتي به بأن أدعو الله فيأتي به فدعا فاستجاب الله, فاستجاب الله له دعاءه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 قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون قال سليمان عليه السلام غير لها سرير ملكها عن هيئته التي كان عليها ننظر أتهتدي إلى, س... إلى... إلى معرفة أنه سريرها أم تكون من الذين لا يهتدون إلى معرفة أشياءهم أم تكونوا من الذين لا يهتدون إلى معرفة أشيائهم؟ فلما جاءت قيلها كذا عرشك قالت كأنه وامتين العلم من قبلها وكنا مسلمين. فلما جاءت ملكة سبئ إلى سليمان قيل لها قيل لها اختبار لها هذا مثل عرشك؟ فأجابت فأجابت طبق السؤال فأجابت طبق السؤال كأنه هو فقال سليمان وأعطان الله العلم من قبلها لقدرته على مثل هذه الأمور وكنا منقذين لأمر الله مطيعين له يعني بين أصلا هي كانت امراه فعلا عقلة ولذلك سبحان الله يعني أسلمت مع سليمان لما سألها اهكذا عرشك هو شبهه قالت كأنه هو فعلا زيه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 قال سليمان عليه السلام إنه صرح مملس من زجاج ودعاها إلى الإسلام فأجابته إلى ما دعاها إليه قائلة رب إني ظلمت نفسي بعبادة غيرك معك وانقضت مع سليمان لله رب المخلوقات جميعها من فوائد الآيات عزة الإيمان تحصل المؤمن من التأثر بحطام الدنيا الفرح بالماديات والركون إليها صفة من صفات الكفار يقضت شعور المؤمن تجاه نعم الله اختبار ذكاء الخصم بغية التأمل معه بما يناسبه بوية التعامل معه بما يناسبه إبراز التفوق على الخصم لتأثير فيه. اخر صفحة معنا إن شاء الله. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاه صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فنيقان يختصمون ولقد بعثنا إلى ثمود أخاه في النسب صالحا عليه السلام أن يعبدوا الله وحده هم بعد دعوته إياهم طائفتان طائفة مؤمنة وأخرى كافرة يتنازعون أيهم على الحق، وأخرى كافرة يتنازعون أيهم على الحق. قال يقوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال لهم صالح عليه السلام لما تطلبون تعجيل العذاب قبل الرحمة هل طلبتم المغفرة من الله لذنوبكم رجاء أن يرحمكم.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 وكان في المدينة تسعة ورثي يفسدون في الأرض ولا يصلحون وكان في مدينة الحجر تسعة رجال يفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي ولا يصلحون فيها بالإيمان والعمل الصالح. قالوا تقاسموا بالله نبيهنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإننا صادقون. قال بعضهم لبعض ليحلف كل واحد منكم بالله لنأتينه في بيته ليلة، فلا وأهله، ثم لنقولن لوليدهم ما ما حضرنا قتل صالح وأهله،, وأهله وإنا نصادقون فيما قلنا، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ودبروا مكيدة خفية لإهلاك صالح ودبروا مكيدة خفية لإهلاك صالح وأتباعه من المؤمنين وأتباعه من المؤمنين ومكرنا مكرا لنصره وإنجائه من مكرهم وإهلاك الكافرين من قومه وهم لا يعلمون بذلك. فاظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فتأمل أيها الرسول كيف كان مآل تدبيرهم ومكرهم أن استأصلناهم بعذاب من عندنا فهلكوا عن آخرهم. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون فتلك بيوتهم قد انهدمت قد جدرانها على سقوفها وبقيت خالية من وبقيت خالية من أهلها بسبب ظلمهم إن فيما أصابهم من العذاب بسبب ظلمهم لا لقوم يؤمنون فهم الذين يعتبرون بالآيات وأنجينا الَّذِينَ آمنوا وكانوا يتقون وأنقذنا الَّذِينَ آمنوا بالله من قوم صَالِحٍ عليه السلام وَكَانُوا يتقون الله بامتثال أوامره وجثنا بنوهيه ولوطا إذ قال لقومه أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تبصرون واذكر أيها رسول لوط حين قال لقومه موبخا إياهم ومنكرا عليهم أتأتون الخصلة القبيحة وهي اللواط في أنديتكم جهارا يبصر بعضكم بعضا أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون أئنكم لتأتون الرجال على سبيل الاشتهاء دون النساء لا لا تريدون إعفافا ولا ولدا وإنما قضاء شهوة بهمية بل أنتم قوم تجهلون ما يجب عليكم من الإيمان والطهر والبعد عن المعاصي من فوائد الآيات الاستغفار من المعاصي سبب لرحمة الله التشاؤم بالأشخاص والأشياء ليست من صفات المؤمنين عاقبة التمالؤ على الشر والمكر بأهله حق عاقبة على الشر والماكِر بأهله الحق عاقبة التمالء على الشد والمكر والمكر بأهل الحق سيئة إعلان منكر أقبح من الاستتار به إعلان منكر أقبح من الاستتار به الإنكار على أهل الفسوق والفجور وجبة أخ بس معنا سطرين نكمل بس قصة لوط عليه السلام فما كان جواب قومي إلا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اولى يتطهرون فما كان فما كان لقومه من جواب إلا قولهم فما كان لقومه من جواب الا قولهم اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتنزهون عن الاقذار والانجاز قالوا ذلك استهزاء بآل لوط الذين لا يشاركونهم فيما يرتكبونهم من الفواحش بل ينكرون عليه مرتكبها فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين فسلمناه وسلمنا أهله إلا امرأته حكمنا عليها أن تكون من الباقين في العذاب لتكون من الهالكين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وأمطرن عليهم حجارة من السماء فكان مطرا سيئا مهلكا لمن خوفوا بالعذاب ولم يستجيبوا نسأل الله السلام من فوائد اللي احنا قرأناها لجوء أهل الباطل العنف عندما تحاصرهم حجج الحق رابطة الزوجية دون الإيمان لا تنفع في الآخرة نسأل الله السلامه والله لحك إن فعلا يعني هذه القصص قصص الأنبياء وإهلاك الأقوام كأن الواحد فعلا شايفها قدامه سبحان الله يعني كأنك عايش مع مع الأقوام مش مع الأقوام ذولة يعني كأنك تشاهد هذه المناظر الفضيعة من تكذيب الرسل ومكرهم بهم لقتلهم ثم إن جاء الله سبحانه وتعالى لهم يعني شيء فعلا يعني يزلزل القلب صلى الله سبحانه وتعالى السلامة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا عايشين معايا برضو الآيات كده ونقرأها وهذه المعاني يعني قد أتت في قلوبكم هذا هو المقصد الأول والأساس من قراءة هذا التفسير أن احنا نتعايش مع آيات الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل لي ولكم الهداية والتوفيق وأن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا اجمعين وأن يجعلنا وياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه <.ciendo> اللهم بلغنا ليله القدر اللهم بلغنا ليله القدر واجعلنا فيها من الفائزين وجعلنا فيها من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم بيننا نسألك العافية في الدنيا والآخرة نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا وحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن إيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى أنفسنا طرفه عين برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلي لهم على النبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نلتقيكم بإن الله سبحانه وتعالى في العد في تمام الساعة العشرة بتوقيت مكة إلى ذلك الحين وكل حين أستغذيكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته